الدرس الثالث العطلة الصيفية واحد استمع إلى العبارات الآتية ويعدها ثم اكتبها في دفترك العطلة الصيفية أماكن تاريخية قضاء العطلة الصيفية القرية الخيمة الهضبة أماكن سياحية البحر السباحة